صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما داء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 فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي الْقَافِئَةِ أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَإِلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَا رَزَقَتُمُ اللَّهِ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننفاهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَنَقَلْنَا إِلَيْهِمْ أَنَّهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤمنون هل هَلْ إلا إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب المعتدين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 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الصيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نتلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 أَوَعْجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَسْتَقُوا وَمَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَالُوا قَوْمًا عَ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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فَكَمَا بَشَّرَنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا تَمْيِسُمُوهَا أَن تُمِ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سلطان ف تَظِرُوا إِي مَكُم مِنَمُن صَظِرين فأَجَينهُ والَّذينَ معذِ رَحْمَة مِا وَقَطَعن دَابََِّذينَ كَزَّبُ بآياسِنَا وَمَا كَوا مُؤنِ واللهَّهُ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 واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم في الارض فتتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذکروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 فعقضوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما سعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَكَاثَرُونَ فَأَجَيْنَا هَؤُلَاءِ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 فأوكوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفكدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله مَن آمَنَ به وتبغونها عوجاً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 قال المنى الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك قال المنى الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين يا قال المنى الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا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 وقال المنأ الذين استكبروا من وقال المنأ الذين كفروا من قومه وقال المنأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم الى اللقاء فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخافرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ما ارسل ما في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدل ما كان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 أَوَلَمْ يَهْدِِنَّ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنطَعْنَا عَلَى قُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفتدين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 فألقى عطاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 قال فرعون آمنتم بِهِ قبل أن آذن لكم إن هذا لبكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم قالوا إِ إِ رَبّنَا مُمْ قَبُون وَماَا تَنفِمُ مِا إِللاا أَن آممَنَّ بِآياتاتِ رَبِّناَ لَمَّ جَأَثْنَا رَبّ لَا أَثِْق غلَنَ وَتَوَفَّنَا مُمِين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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَٰذِهِ وَإِنْ خُطِبَ إِلَيْهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ مَعْقَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَّتَسْحَرَنَّ بِهَا ۖ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أنجيناكم من آل فدعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أربعين لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَأَصْلِحْ و... وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَسْتَجِبْ سَبِيلَ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 فَلَمَّا تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعيصا فلما قال سبحانك صبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهم وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أسعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح اتخذ قوتا من بعده من حريهم عجلا جفدا له هوار فلم يروا أنه لا يكلهم ولا يحديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما تطق في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاتلين ولما رجع مرتا إلى قومه غضبا لأسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعدلكم أمر ربكم وألقى للواح وأخذ برأس قال بنهم ان القوم يضعفون و كادوا فلا تشمت بي الاعداء ولا تبعني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي و لي اخي وادخلنا في رحمتك وانته رحمن رحيم ان الذين اتخذوا الغي ثمالهم و من ربهم ثُمَّ نَلْهُمْ وَضَلُّوا عَنْ رَبِّهِمْ وَلِلَّهِ فِي الْخَيَارَاتِ الدُّنْيَا وَتَنَازَلَكَ لِذُلِّهُمْ تَزِينُ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ فَتُكْتَبُ مِنْ بَعْدِهَا ثُمَّ تُكْتَبُ مِنْ بَعْدِهَا وَهَامَنُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين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 ذَٰلِكَ وَأَرْسَلْنَا ٱلْوَٰحِيَةَ وَفِيهَا يُصْقَلُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِيهَا يُصْقَلُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يَرْغَبُونَ وَٱخْتَرَتْ قَوْمَهُمْ دَعِينَ وَجَلَّى مِنْ فَلَمَّا نَمَا وَلَتَطَارَدَتْ طَالَمَ رَقَبُهُمْ فَنَهَكَتْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَتْ صَفْهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِنْ هِيَ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآفرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين الذينا يَِّم لَ وَثولًا النَّ الأُّ الذي يَجنونلَهُثُبًا عد في التوغاتِ والهجير رَأمهم يأمون بِمفِ وَنَّهُ ع المكَِ وَويحلّ لَ الطذات وَيكل لَهُ ويحرم عليهم القبائك ويضع عنهم مصره والأغلال الذي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونقروا واتبعوا النور الذي هنزل معهم أولئك هم المسلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذين هم ملك السماوات والأرض. لا اله الا هو يحيي ويميت فامن بالله ورسوله النبي الامين الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبع والتبع هنا تهتدون الله الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانت يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَإِلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ ۖ إِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمِنْ قَوْمٍ مُوتَىٰ أُمَمٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عشرة وأوحينا إلى موسى إن استفقواه طوه أن اضلت بعطوة الحجرة فاندجتت منه إثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشرفهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا منهم غيبات ما غزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ خيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم وقولوا حطا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم قضيئاتكم سنزيد المسلمين فبسل الذين ظلعوا منهم قولا الذي خيل لهم فارسلنا فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون واتألهم عن القرية التي كانت آغرة البحر إذ يعدون في السبت في تأتيهم فيتالهم, فيتالهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك ندهوهم بما كانوا يفسقون الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لليوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وإذ قالت أمة وَمَا سَأَنُونَقُومَ إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَمُونَ عَنِ السُّوءِ أَنْ جَعَلْنَا لَهُمْ أَنْهَارًا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا جردة خاتئين وإذ تنزل رب فلا يبعثن عليهم من يوم القيامة من يتوهم سوء العذاب إن رّة نتريم عطاب وَإَّ كون وَكول وحييم وَوقّرناهم في الأرض مما منم مصالق لَمنهم دو دا وَادَّرَأُونَا بِالْخَطَرَاتِ فِي السَّيَّارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَتْ مِنْ دَارِهِمْ قَلَقٌ وَأُرْخِتْ كِتَابًا يَأْخُذُونَ عِرْضَهَا لَدَنَا يَأْخُذُونَ عِرْضَهَا لَدَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَهَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَظْهَرُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ والدار الآخرة خير للذين يتقون أكلا تعقلون والذين يمتكون بالكتاب وأقوم الصلاة إنا لا نضيع وجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا الله وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً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 أَوَيُضِلُّونَ مَن تَشَاءُونَ مِن عِبَادِهِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قُرُونٍ فَتَرَى الأَرْضَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاسْمَعُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَشَقَّ مِنْهَا فَانشَقَّ مِنْهَا فَأَذِنَ الرَّبُّ الشَّيْطَانَ فكان من يَهْدِي اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ فَيُضِلُّهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمْتَدَّنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنَّ كُتُبَهُمْ كَانُوا يَضِلِّينَ مَن يَهْدِ إلا هو القاتلون الله الله أكبر الله, أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياة نعبد وإياة نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح وقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يضفعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء فادعوه بها فادعوه بها ودع الذين يلحقون به اسماء سيدزور ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدركهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة كم هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكون في السماوات والأرض وما خلق الصوم من شيء وأن, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ففيه حديث بعده نؤمنون من يضلل الله فلا هاجي له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 مالك يوم الدين إياة نعبد وإياة نستعين إدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هم تقلت في السماوات والأرض لا تسيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حسي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أذكر الناس. الناس لا يعلمون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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغيها حملت حملا قصيبا فمرت به فلما أحصلت دعم الله ربهما لإن آتيتنا طالحا لنكونن من فلما آتاهما صالحا جعلا له تركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوهم إلى الهدى لا يستبعوكم سواء عَلَيْكُمْ أَن تَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ فادعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادعين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أجل يبطفون بها أم لهم أعين يبطرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم تيدون فلا تنظرون الله اكبر الله عز الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما له اوميا اننا نعد هُنَالِكَ تَرَى السَّاهِينَ يَسْهُدُونَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستقيمون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبقرون وَيُنَجِّي قَوْمَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَمْنًا ذَرًا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغًا فَتَعَذَّذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا إِلَى مَسَّهُمْ طَارِئٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي لا يبطرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 وَلَوْلَا الْجَهْرُ مِنَ الْقَوْلِ لِلْغُدُوِّ وَالْآخِرَةِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِبَادَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ لَا يَتَكَبَّرُونَ عِبَادَتَهُ ويسدفونه ويسدفونه وله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر يستهونك عن الأنفال قل الأنفال لله مرة فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا وعلى ربي يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ادرستهم ومغفرتهم ورزق كريم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما نفير الدين إياة لعب وإياة نبتعين اهدنا الصراط المكتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لتارهون يجاهدونك في الحق بعدما تبينك أنما يتاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إهدى الطائفتين النهاركم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذا في الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر لِيُهْبِطَنَّ الحق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كُلُّ أَمْرٍ مُنجِرُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَقَالَ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَأَمَّا تَعْلَمُونَ مَا جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ لِرَبِّكَ لَطِيفًا وَخَبِيرًا وَمَا جَعَلَ الله إلا بشرى وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيذوعكم م السَّم إمالَ ليطهك ل لطهكْ بِه وَيُذْنيذَنُوكم لتشيطون وَل يبُذق على قُل بك وَثَبتَ به الرقام بذيوهي ربك إلى الملائكة أني ما كم فتبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا فتضلقوا فوق الأعناق واضلقوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورتوله ومن يشاغل الله ورتوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن لكافرين عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَقُولُ لَكُمْ ادْنُوا نَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا فَلَا تُبْدُوا هر ابن فلن يذكر ان هو متحيزا إلى فئه او متحيزا الى فئه فقد بظم من الله ومواهنا عنا وبث المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِمُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مُبَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ هُوْمِنُ كَيْتِ الْكَافِرِينَ إِنَّ تَسْتَهِمُونَ مَمْنَنًا أَفُلْقَ وَإِن تَنَاتم فَهُوَ قَهْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُنَّ هُدًى وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَلَمْ يَطِيعُوا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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى آمين. الذي خلق فتوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غكاء أحوا سنقرمك فلا تنتا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى ونيسرك ليسرا فذكر إن نفعك الذكرى سيذكر من يخشى حَنِشْقَا الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَلَأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خير وأبقى هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموتى الله الله أكبر سنع الله لمن فمد رباني Allah wa- Snap'u Allah wa- Allah wa- الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قائِرَ الْمَقْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ كُلُّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ لكم دينكم ولي ما الله أكبر الله ما الله الرحمن الله, أكبر الله أكبر السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ان يوم الدين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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدًا الله أكبر الله أكبر لِعَ اللَّهُمَّ هَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَيْهِ حَمْدِ اللهم اهدنا في من هديه وعاتنا في من عاتيه وتولنا في من توليه وبارِك لنا فيما أعطيت وقنا عثفاً لا برحلة تشر ما قضيت إنك تقضي ولا يفضى عليه إنه لا يدين من عليه ولا نعد من عليه فبارك ربنا وتعاليك فبارك ربنا وتعاليه. لا منجا منك إلا إليك لا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشية ما تحول به بيننا وبين معاطيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومثعنا اللهم بأسماعنا وقوا اطقالنا وقواتنا ابدا ما اضيقنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعله قرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو إن تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو إن تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحق العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اكتر عوراتنا اللهم اكتر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفرنا من بين أيدينا ومن خلقنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم إنا نسلك علما نافعا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 اللهم اكفنا بها رزقنا وبارك لنا فيه اللهم اجعلنا اكثر عبادك اليك واغنا خلقك عما سواك واغنا خلقك عما سواك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا برحمتك يا أرحم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 خالق السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدينا لمختلف فيه من الحق باذنك اهدينا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اكرم نزلههم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم افتح لهم بقبورهم اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم ارفع درجتهم في المهديين وافلحهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظها بحفظك وافلحها برعايتك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 اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم من بعد خوفهم امنا ومن بعد ضلهم عزاء اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق وليا امنا لما ترضى واخذ بنا قيته والتقوى اللهم ارض قلوب الطائفه الصالحه الناطقه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم وفق لات أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من تخطك وبمعافاتك من عقوبك وبك منك لا نقصي ثلاء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر ما هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله هو <تصفيق> الله اكبر الله هو